وادلها على الكرم والجود كان اذا لقيه احد من اصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه واذا لقيه احد من اصحابه فتناول يده ناوله اياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه وكان اذا ودع رجلا اخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده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 إ ن س ا ن ظفر ب ن خ ب ة من الصداقات على اختلاف ا ل أ ق د ا ر والبيئات و ا ل أ م ز ج ا ت و ا ل أ ج ن ا س كالتي ظفر بها محمد ولم يعرف عن إ ن س ا ن أ ن ه أ ح ي ط من قلوب الضعفاء و ا ل أ ق و ي ا ء بما يشبه الحب الذي أ ح ي ط به هذا القلب الكبير تقدم في بعض فصول هذا الكتاب حديث زيد بن ح ا ر ث ة الذي خطف من أ ه ل ه وهو صغير ثم اهتدى إ ل ي ه أ ب و ه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 إ ذ ا عطف العظيم على الصغير حتى يستحق منه هذا الحب ل ف ض ي ل ة يشرف بها مقام العظيم في نظر بني ا ل إ ن س ا ن ولكن قد يقال إ ن استحقاق العظيم أ ن يحبه العظماء ل أ ش ر ف من ذلك ر ت ب ة و أ د ل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجحان وهذا صحيح لا ريب فيه وهنا أ ي ض ا قد تمت لمحمد معجزته التي لم يضارعه فيها أ ح د من ذوي الصداقات ا ل ن ا د ر ة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 وربما عظم الرجل في م ز ي ة من المزايا ف أ ح ا ط به ا ل أ ص د ق ا ء والمريدون من النابغين في تلك المزيه ة القادة كما الحكماء كما ربما أحاط بسقرات أحاط بنابليون أحاط الصالحون بالنبي بل ل ي ع الصلاة والسلام العظيم كما أحاط الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد وبيئة متقاربة أما عظمة العظمات عليه وكلهم وبيئة عظمة من معدن فهي تلك التي تجذب إ ل ي ه ا ا ل أ ص ح ا ب النابغين من كل معدن وكل طراز وهي التي يتقابل في حبها رجال بينهم من التفاوت مثلما بين أ ب ي بكر وعلي وبين عمر وعثمان وبين خالد ومعاذ وبين أ س ا م ة وابن العاص كلهم عظيم وكلهم مع ذلك مخالف في وصف ا ل ع ظ م ة لسواه تلك هي ا ل ع ظ م ة التي اتسعت آ ف ا ق ه ا وتعددت نواحيها حتى أ ص ب ح ت فيها ن ا ح ي ة م ق ا ب ل ة لكل خلق و أ ص ب ح فيها قطب جاذب لكل معدن و أ ص ب ح ت تجمع إ ل ي ه ا ا ل ب أ س والحلم و ا ل ح ي ل ة و ا ل ص ر ا ح ة و ا ل أ ل م ع ي ة والاجتهاد وحنكه السن و ح م ي ة الشباب تلك هي بلا ريب ع ظ م ة العظمات و م ع ج ز ة ا ل إ ع ج ا ز في باب الصداقات وما استحقها محمد إ ل ا بنفس غ ن ي ة بالحب وخلصت له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 وغير أ أن وأبو الأنصار بالأنصار فأحسنوا خ خيرا ب يحبهم ر ذر مرض سر ن منهم وسلمان عن إنهم محسنهم عن ي علي جميعا في الذي آويت إليهم فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وهو والمقداد وكما الموت قال إلى استوصوا وتجاوزوا و ذلك كثير عن ا ل ص ح ا ب ة ك ا ف ة وعن بعضهم مذكورين ب أ س م ا ئ ه م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 ف أ ق ت ل رجلا مؤمنا بكافر ف أ د خ ل النار ف أ ب ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يقتله و آ ث ر الرفق به وزاد في إ ف ض ا ل ه و إ ج م ا ل ه ف ك ا ف أ الولد خير م ك ا ف أ ة على خلوص نيته و إ ي ث ا ر ه البر بدينه على البر ب أ ب ي ه فاعطاه قميصه الطاهر يكفن به أ ب ا ه وصلى عليه ميتا ووقف على قبره حتى فرغ من دفنه وقد حاول عمر أ ن يثنيه عن ا ل ص ل ا ة على ذلك العدو الذي آ ذ ا ه جهد ا ل إ ي ذ ا ء فذكر ا ل آ ي ة استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم إ ن تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يغفر الله لهم فقال لو أ ع ل م أ ن ي ان زدت على السبعين غفر له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 فلعلنا ق ق د ي ا إن القوم لرحماء ا ل في ق ا ب و م ي ك ح د ث بئر م ع و نختم ا بالحادث الوحيد من حوادث الغدر بالرسل للأبرياء فلعلنا من ن هذا الفصل عن ا ل ص د ا ق ة بغير ما يختم به حيث نشير إ ل ى غدر ق ب ي ل ة هذيل بالرسل ا ل س ت ة الذين ذهبوا إ ل ي ه م ليعلموا من شاء أ ن يتعلم أ ح ك ا م الدين وهو آ م ن في داره لا إ ك ر ه له ولا بغي عليه فقتلوا جميعا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 ل أ ن ه طبع على ا ل ص د ا ق ة أ م ا أ ع د ا ؤ ه فقد لقوا جزاءهم ل أ ن ه م هم من طبعوا على العداء والاعتداء